الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اولوان بارب ربك سبحانه وتعالى قال لهم جل جلاله فرعون كان نبي كان عليه و والسلام ناري سفرك هذه نيف اولوان واشكروا قال لنا قالوا بلشي نغنولشي ديرا ميلين عباده عرسو كانوا يدينوا عباده سملافي اشتا ردو واشكروا الحمد لله اولوا قابت تتن كجرى كابتو تونين كابتو علم واضح العلم البرن العلم الدغاريات علم ازم بر صدقه جاري النبي مويا خيركم يا كلل يصير درجك كلل يصير فضلك خيركم كلل يصير فضلك بدرجك من تعلم القران اب القران بر سير وعلمه دو من الدغ درسو دو خيركم اب للدرجك فضلك من تعلم القران اب القران بارف ايه وعلمه امن دك بارسي سو اسكن ما يصابو من ستا نبي عليه الصلاه <سؤال> والسلام رؤيا صدقه جاريه صدقه يتولج ما يلبو تيتولج او علم ينتفع به علم نمن منفا علم نمن علم منافق ابدو الممنافق ضمان المنمن صومشه فاي الدنيا كان لجدت ilmu isun fayde esku rufaqawa nubulwan ilmutan walli barinne amnen dibenne dagaati borban قال الشافعي رحمه الله امام الشافعي ربي سنار السنهويه من لا يحب العلم اب العلم دين لا خير فيه اسكو خيره تو كننه ابويا امام الشافعي اكيد ها اب لا خير فيه خيري انسكا سنجرتو اب العلم فريد خيري انسكا جرتي دوبات هو وبين فيه خير كلكم وذا الدين فين hayru yutun ka sinjutu dubintu eskejul tarikh damishk fajr kitabu tarikh rabbini man ahabba ابدي جيلتيف الله ينقطع عمله اك اجري بعد موتيه ما يلبو يسا فلينشر العلم والم دجانغو والم تمساسو من احب ابدي بدجيلت الله ينقطع عمله اك عمل صحين اك اجري بعد موته ما يلبو يسا فلينشر العلم نشرا والم تندغانغاتي بربادو مالي داني عباده سو عباده غديو اذين كابوري خجرتا امو اجرنتي سي ستو ميجي دوملم يويوتي المبرنوف فلين اجرسه ديري فنوف فليين شر العلم والمتنغو طيب دبن تو سكجت التذكيره التذكيره كجيرتي كتابو بنوجوسيا كارتاسي شنتماشاني قال الشيخ الربيع المدخلي رحمه الله قالوا لشكني ربي المدخلي ربي سنارسونيه طلب العلميه اي مبارن طلبوا علم المؤف برسيسا افضل لله درجه قبدي من جميع التتوعاتي عباده السن كل شيء فضل قبدي نمني هلكن كي اجت عباده السن لد ككون كي اجي من لك علم بربا وتندفت وليد ها اب علم برباديت لله الفائده ما نان لان الطالب العلم يبحث لاجل غيره ابا ilmu burba daghaf burba dagbar si sa burba كونك هلكنك عباده سنه مرافل نفسي ستي في بداف دوب تنافتي ترافي ilmu burba لنن فضل وجوده حتى عباده سنه كان ابنك مرافل رجست طيب قال حافظ المنذري رحمه الله حافظ المنذرين ويا ربي سنه سنه ناسخ العلم النافع ابا ilmu منفا بالريس ناسخ العلم النافع ابا ilmu منفا دقي بريس ها دقي بريس لكي بريس له أجره اجره كامل كبا وأجر من قرأه ابا دقي 100 مليون دبيس اسولتين بريسون 100 مليون ابا 100 اجري الرمج تي au nasakahu abba deke wonin baraysan kopete barafete filese brai jemilden eh ajursun kunum kaba au amila bi abbadubi dufemaita wonnam ku barayskan filese masad kabe deke tulch ujamidas woshiin khairit dogot khairus deke midas woshi hamtu dogot hamtura dogot hamtusul lakis au amila bi deke ujamidas min ما بقى خطه او عمل به من بعد ما بلى خطه والعمل به اجركم سوء تجيب عليه ما ين دون ما بقى خطه ما تام برصن حفته والعمل به كدد مرت برصن وجوم امداسه ونمبرتسون وجوم امداسه الرومى فيد فيد ان اجر تشيته تو ميجيبال برنجر سون اه ميرال ارثان بخارينا مستق انما ارثان yom baraysan kitabu su al-bukhari wa muslim muslim sunan abi dawud wa aditti sunan ibnu majah wa imam ahmad wa aditti makadaw sunan al hakim al-musannaf kulli انما كل ابد في كتاب كسوم اجيرت ريريا ابا حديث ايش كصفيد اجير قفا ابد في هذه كتاب كسوم اجيرت قتي فيها دو فائد علم گم عكس نول ببرني دنديد ووفد <تصفيق> كبه العلم برباده علم برباده طيب قال ابن جوزي رحمه الله ابن جوزي النيلي ربي سنارسينه اعلام بارديا ان اول تلبيس ابليس ان اول تلبيس ابليس على الناس حقيقه يا بلسهدس تا ابليس دقبلس صدهم على العلم المبارنورجي سببو ما نف علم برن دور لان العلم نور سببو ان ابسايد فإذا اطفأ ما صاحبهم ويني ابسا اشياء تن خبطهم في الظلام اكو فد كنكس مرسيسه خبطهم في الظلام كيف شاء a komunifet dukankas marsisa anake maso il munqabu bekitankabu a a komunifet beleslekis do tanafiti belesin akan barino dinira namadorka arata namadini dinin bareto amomada woro juwaka nabash kadibendiini bareto a marewo waka dubenofet kadibendiini bareto a كريم الدين مبارسو دغبرتي نهي دور دوبنت من الجهانيه ربي قديه سبحانه وتعالى متيانكره توانو مرسينا قال امام ابن عثيمين رحمه الله عثيمين ونني لي نشر العلم علم تمساساتي علم تمساساتي واظهاره امنو غياساتي وبيانه امنن دك كركرفاساتي من اسباب المغفره سبابو قديو ريت rabbim bodolisati dambi samu sababu guddu irid rabbim bodolisati dambi samu abba ilmu ta tamsa wasi adi aminu guyas woboyani aminede min asbab almaghfira sababu guddu irid wa guddu subhanahu wa ta'ala bodolisati fi suratul baqara adubtun tafsir suratul baqara kajuti mujallad lamisa sura kertas diplama jakarta malaysia tiba insyaallah طيب واجد يو سبحانه وتعالى مايا وما ارسلنا من رسول ارجته والبا كانوا ارجين الا بلسان قومه الرب اسات الرب دك سنتين الترجمه اف عندك سنتين ارجينه اندغرت ما نقول يبين لهم ان كنك غمي اسات الترجمه سر قربا سوف الله من يشاء ويهدي من يشا. دو ماكن غرس في بالسه اينفلك الجل وهو العزيز الحكيم واقدو سبحانه وتعالى يسيت عزيز جبا امين الحكيم يسيت حكمك طرافي نول بعض دنيا كاس ilmu tan de ganga tiburbad afan shati wasin agar kasertidi afa gabra afan somaleti tibi afan garrieti tibi afan oromati tibi tibi afan برتو سارونساجي فيده ilmu tan dagatan barba 2300 ان شاء الله ilmu tan afa urmajin dagatan barbana rabbid dagqitif dag fikrat aluftaini ukabajut aluftain rabbik kulli ajr kasbasin nafih subhanallahi wa hamdih shadr dub hirkun qalolir cisbara walba qalol le dinitan afan kana dagagarkarbasitofi agdad din aqchul le faham sababuman وما ارسل من رسول الا بلسان قومه ارجته وربكه واني نبي وربكه واني افاند كسورتين اترجت دغرتها دنداني النبي افاندي بيا غسدي بيتا افايساين بين اترجرو دغرتها دوبسن يجنتو هير كونورسيس نوخلكا كالويا نوولبا كي دينزان دغغيا سبربادو افاغومينتو دغيتوم يريد دغومينتو غافيا ديني akijulifa ni Stefanoti wambodeltasagi fambono ginda subhanallahi walhamdulika ashtaghfuruka untu gile